بسم الله والحمد لله صلى والأسرط الله عليه وسلم وبعد, وبعد لا زال وصولا ضار النعيم المقيم من الجنة الجنة وعن بي وعن لا لا وعدها عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة, الجنة يحيا ولا يموت. يموت. الذي يدخل الجنة يحيا فيها حياة لا موت فيها. بل بل لا زيادة في عمره. لا من قال الجنة؟ أن يدخلون الجنة في ذلك الصدق من بقى أو الشيخ الهرا أو المرأة العجوز يدخلون في سن ثلاث وطوله ستون ذراعا في السماء على صورة أبيه آدم وقيل في عرض سابعة أزرع في عرض أزرع هذا المنظر وتيح لا تتغير ولا تتبدل لا يكبر الإنسان ولا يصغر الإنسان على هذه الصورة حياة أبدية يا أهل الجنة ولد من النار خلود خلود من يدخل الجنة وينا. وينا. ولا يب ولا يب له في نعيم ما فيش هم ما فيش غم عليه ما فيش أطفال ما فيش آمن آمن ومن ومن ومن ينعم فيها ولا يبص لا تبلى ثيابه الثياب التي يريد ان يلبسها لا يمكن ان تبلى تظل على حالها ولا يفنى شبابه مش في يوم من الايام هيموت اياه لا احكمها ولا ظروف عن حياة الدنيا, الدنيا. يملأت بالكدر والتعب والنصب والكبد قيل رسول الله أبوها قال أبنات من ذهب ومن فضة الطوبة أبناء أبناء أبنية من ذهب وفضة او البناء الواحد طوبة ذهب وفضة وملاطها اللي هو اللي بين قط يعني في يبقى لها رائحة ورائحة طيبة وتفوح حتى تصور ان بناء الجنة قصور الجنة غرف الجنة بيوت الجنة مبنية طوبة من ذهب وطوبة من فضة لو واحد الان من اهل الدنيا عنده طوبة واحدة طوبة واحدة يبقى من اغنياء العالم طوبة واحدة يبقى له ذهب هيئ العالم فما بالكم نبي من كان جلنا يبلغ عشرة امثال الدنيا، عشرة امثال الدنيا طوبة من ذهب وطوبة من فضة، ما هذا؟ ما هذا الغناء؟ ميم. قال هو المسك، تران, تران. كلها روائح طيبة. وحصبائها اللؤلؤ والياقوت الحفى اللي مرمي في الارض من لؤلؤ وياقوت يبقى شكل الجنة ايه تصوره احد تصوره أحد. تصوره احد, تصوره أحد. أحد. وعن سهل بن, بن سعد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ان في مراغا من مثل غب بكم في الدنيا الدنيا يستقر فيها ما يحب الإنسان من خيل وإبل، ولكنها من مسك، وليست من سبخ كمراغي الدواب في الدنيا، وإنما هي مك. وعن أنس رضي, رضي الله عنه، الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة، كيف دخل, كيف دخل؟ كيف دخل؟ كيف دخل؟ ولكنه دخل. فإذا بها جناب اللي هي اللي هي القباب حقيقة كده عمنا زي الأولى فإذا بها جناب ذو اللؤلؤ وإذا ترابها المسك مسك وزعفران المونة اللي بين الطوب الذهب من من مسك وزعفران حصبة اللهم سلم رب اللهم سلم رب قال الله ومساكن طيّبة مساكن أكنة طيّبة في جنات عدن وصف المساكن بأنها طيبة طابت لأهلها نسأل الله على أن نكون من سكانها في أعلى الدرجات وقال سبحانه وهم في الغرف في الغرفات آمنون ليس هناك فزع بتدخل غرفة بتاعتك آمن ليس هناك كدر ولا فزع ولا يمكن أن تفكر في أنك تخاف من فلان أو علان ليس في الجنة خوف تنعم فيها ولا تبتئس. وقال عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يعني جزاؤهم على صبرهم على لأواء الدنيا وتعبها ونصبها أنهم يسكنون الغرف العلا ويلقون فيها تحية وسلامة تحية وسلامة والسلام ضد الفزع ضد الفزع فلا يمكن أن ترى فزع بل ما تسمع ولا ترى إلا سلاما وقال عز وجل لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف غرف من فوقها غرف سبحان الله الله مسلم مبلية مبلية هذه الغرف مبنية الذي بناها هو الله عز وجل الله تعالى هو الذي بنى الجنة سبحانه وتعالى فأهل التقوى لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار غرف فوق والأنهار تجري من تحتها الذي أفهمه أن الأنهار تجري بجواري من أمامي من خلفي لكن من فوقي من تحت البيوت من تحت الغرف والقصور والابنية في الجنة شيء عظيم جدا جدا ده حتى فرعون نفسه لما حب تعالى على المصريين قال أليس سليم ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يعني في معرض منه وإثبات الفضل عليهم كأن كان له قصر على النيل مثلا النيل من تحته والقصر فوق يعني ذكر هذا من باب أن هذا شيء عظيم لا يملكه أحد وهذا يستدل به فرعون على أنه إله على أنه إله الله عز وجل يجعل هذه الكرامة في الجنة أن تلك الغرف التي لأهل التقوى وأهل الإيمان مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد وقال سبحانه حور مقصورات في الخيام الحور العين محبوسات ملازمات في الخيام خلي بالك ان الخيمة دي من لؤلؤة مجوفة مش خيمة اماش على اطراب ومن التين ومعرفنا الخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون زراعا في السماء فهنا يقول حور مقصورات في الخيام حتى النساء في الجنة محجوبات عن الرجال ما هي مقصورات يعني محجوبات في الخيام إذن برضو في الجنة ما فيش اختلاط ما فيش اختلاط لأنها مقصورات في الخيام وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمنين في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة المؤمنين لهم خيمة واحدة في الجنة يعني لكل مؤمن خيمة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يعني تصوره إذا كان طولها ستين ميل والميل تقريبا حوالي كيلو وربع فيقول طولها في السماء ستون ميلا وله فيها أهل المؤمن له أهل يعني له له زوجات كلمة أهل له فيها أهلون يعني أزواج يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا يعني وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده, هنا وحدة, هنا وحدة هناك والمؤمن يطوف عليهم جميعا عليهن جميعا فلا ترى هذه تلك ولا تلك هذه نعم وعن أبي موسى وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها من الصفاء والنقاء تصور إنها غرفة مبنية بالذهب والفضة وملاطه المسك ومع هذا اللي جوه الغرفة يشوف اللي بره واللي بره يشوف اللي جوه يبقى الذهب والفضة دول شكلهم إيه ولونهم إيه وهل هو كذهب الدنيا لا يقينا كفضة الدنيا يقينا لا إذن هذا شيء لا يمكن يخطر على قلب بشر ولم تره عين ولم تسمع به أذن قال أعدها الله تعالى لمين بقى الغرف دي التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها ب... لمين لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام شوف التلاثة دول لمن أطعم الطعام كان جوادا يجد بماله ويطعم الناس والفقراء والمساكين اللهم أحينا مساكين وامتنا مساكين وحشرنا في زمرة المساكين قال لمن أطعم الطعام وألانا الكلام قال كلاما لينا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك ولكنه لم يكن كذلك بل كان طيب الكلام طيب العبارة حسن العريكة صلى الله عليه وسلم فقال وألان الكلام وصلى بالليل في حين غفلة الناس عن ذلك وصلى بالليل والناس نيام والناس في غفلة هو منتبه لوقت نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول ألا هل من داع فأجيبه ألا هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفلق الفجر ويطلع الصبح وجاء جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها طعام وإدام رزو طبيخ معها طعام وإدام فإذا أتتك فقر عليها السلام من الله عز وجل ومني يا حفيظ يا رب كيف احتملتها خديجة الرسالة الطيبة دي كيف احتملتها وكيف احتملها قلبها أن يرسل الله تبارك وتعالى إليها السلام وجبريل سيد الملائكة يسلم عليها قال فأقريها من الله عز وجل ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فيش فيه نكد ولا كذر ولا تعب بل مبني من قصب اللؤلؤ المجوف من قصب اللؤلؤ المجوف هذه خديجة رضي الله عنها بشرت وهي في الدنيا قبل أن تلقى الله تعالى بحظها ونصيبها في الجنة قصر عظيم جدا وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه حاجة صغيرة كده حاجة صغيرة كده بس وما كان وخارط للناس يصل فيه زوي صغيرنا كده من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة الجزاء من جنس العمل انت تبني الرب بيت اه هيبني لك بيت هناك هيبني لك بيت هناك هتبخال على الله عز وجل هنا يحرمك هناك وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة ثنتي أو سنتي عشرة ركعة تطوعا تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة ايه يعني ايه يعني لما الواحد صلى ركعتين قبل الفجر وركعتين أو أربعة قبل الظهر وبعديه اثنين وبعد المغرب اثنين وبعد العشاء اثنين دول اثنشر ركعة ويواظب على ذلك في مقابل أن يكون له بيت في الجنة جزاء عظيم مقابل عمل يسير في إمكان كل إنسان أن يفعل ذلك وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أدخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت أن هو يعني قرشي. فقلت ومن هو قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار إذا خلص المؤمنون يعني عبروا الجسر وعبروا الصراث وأصبحوا في أمان في ساحة عظيمة جدا قبل الجنة إذا خلص المؤمنون من النار حبس بقنطرة يعني على جسر كده بين الجنة والنار فيتقاصون مظالمة كانت بينهم كل بقى, كل بقى واحد يأخذ حقه من الثاني. هنا المقاصة كل واحد يقتص ممن ظلمه فيتقاصون مظالمة كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا تماما ولم تكن هناك بعد ذلك حقوق والحساب هناك بالحسنات والسيئات لا بالدنار والدرهم أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدكم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله في الدنيا يعني تصور الواحد يدخل الجنة واخد طريقه دغري على مكانه وعرفه أكثر مما كان يعرف بيته في الدنيا كل واحد عرف منزلته في الجنة أكثر من معرفته بمنزله في الدنيا فهذا من منة عظيمة تلك منة عظيمة جدا من الله عز وجل على عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل وأن ينجيني وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم من كثيرا